سوره الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم فشورط التخمين شسم ربنا دحليل في سوره الحنام ورجق ويرف او ذي يمنن جثى الرب دنفيش يلهش وهذا ما ربنا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 أكنتها الدرم جاروان أفضع عن الفعيل نوان خنوين ودبين مخبار إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وذي السمزين مسلاي مراجيل نغر النبي أذوي ذكي ميقعذ رب لو ننسن إطعا إن رزق سن المغفرة يكذر جرد القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو إنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله أغفور رحيم وذاك يدي السور ضرع ذفيرت خمين التصديس والحديقا يمكن صفرنا يا خير ألم تفضغ غرصا ربي تسمي حطاس يرنان يشترد الحنان يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين خلونا وذكي ما يبينوا من الأخبار وبولا هذر والنسعي لساش اتحقق حذرات الضرمم واذا شكن وارنظريم الصغار المسند مم غفينك نخذ وعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعانتم ولكن الله احبب اليكم اليمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم أذيري ذلعلم من ون أثني الله رون أن في مروق نكن ضوع ذكر الأمور لكن رب يسحم لون الإيمان زينثيد ازدخل بلون ون يسرها ونغفر أتشوف غب فريد ذي العيسيان ألوي ذكي ذي حذقا صر فضر ذي النعمة الربية ربي, ربي يعلمش كل شيء إيجيسن هذه ضب الرمور وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي أهلاء أمر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ملتش <تصفيق> نستر بوعه ديال المؤمنين اللي شناغت صلحات ذا يوث مثضر مسيح انا تعدان الا ما ثقلت صبري غير الشرعني ربي ما يلان دا ينثقل صرحة كريستس العدل عدلث إكتان ربي إحمل وذي عدل إن من المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم متقوا الله لعلكم ترحمون إكتان ربي مثلا صرحة كريوه مثلا ربي لقدت وذن أكني مهث أكني أرحم يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهم ولا تلمجوا أنفسكم ولا تنابزوا بالقاب بيسى لسم الفشوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون خلوه ذكي يمناً وريق قش التمشخير يوث الترفعت غفصيط بالك ووث في التمشخيرا هذي لي ما خير في الخراث بركتي تفت بسخيرت هذي لي تا خير مشد يجراون واش تمجدعث ويض الفشق هذي سم يوني شمل الايمان ويذكر الناسوا بلام اذنوا نيه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغطب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم فنوما وذك يمنا ذاعد ثوشك بطاس أثن خذش كذثم وشقليب ترى له عيوب هذا الثدي يهضر يوان ذي رغياف البيضامين الا ويه بوغون دالوان اذي يشد بخسوم نجماش مراكيريت الميف اشرحم تيني ربي لقتك وثم ربي قبر التوبه ان نجور د حنام يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير امدا انخرقكم ما يمرج الدشر ذنثام ان فرقكم ذرقا اذ الجنش يكون رعراش اكنتم يسنم وناسس الغربيه أربثني على الميسون يبودكم أخبرنا قالت الأعراب آمنا قل لم ولكن قولوا أسلمنا والما يدخل الليمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من عمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إبدوين أن إن سنور في المنى إن في الدقرا بن سرمان مجلوش شمران ريمان قربولون ونون ما تضوع عمر بيد النفيش ربونش سنغشرا ديرفار ونشما ربي يسمي حطاش بالله ورسوله ثم لم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون المؤمنين إلا نظر الصح وإذا كيومن نصر ربي ذن فيس ذرا مرشوكا جهد في سبيل الله الشنسا ذيما ننسا أذوي ذاك إذا اتذت قل الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم إنس نعنست عرمم يا ربي سدي دنوان ربي يعرم شيء اللان ذج جنوان يكذر قعان ربي كل شيء يعرم يس يمنون عليك أن قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم انهداكم للايمان ان كنتم صادقين اكي حسب ندير مزقه يما يقرا الدين شرمن ان اس نور حسبث في الليل يشرى من وين ندير في اللوان ميكونوا دي ما تستحق قرم ان الله يعلم غيب السماوات وارض والله بشير بما تحملون اهرب بثند العالم الشويني غفن مره ديك جنوان نغذر قاعه ربي شتخذمم يغراث